جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائب ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم